ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد من ل نبي امه ل وعلى اله وصحبه ا ل اجمعين وقلنا للتفجع على الزوج فقلنا ان ا ل ع د ة تنقسم الى قسمين لانها اما ان تكون ع د ة ن ا ج م ة عن طلاق واما ان تكون ع د ة ن ا ج م ة عن موت وشرعنا في القسم الاول وهي ا ل ع د ة ا ل ن ا ت ج ة عن الطلاق فقلنا هي ا ل ع د ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ف ر ق ة حي بطلاق او ف س لان الفسق طلاق قلنا إنما بعد وطن او استدخال مني الزوج وان تيقنت ا ل م ر أ ة ب ر ا ء ة الرحم لان ا ل ع ب د ة ليست فقط من اجل ب ر ا ء ة الرحم وانما هي من اجل ا ل ت ع ب ل واما ا ل خ ل و ة فقلنا انها لا توجب ا ل ع د ة لان الله س ب ح اناطها ه و ت ع ل ى ا ن بالوقت فلا ننزل ا ل خ ل و ة منزله الوقت وبعد ذلك تكلمنا على مقدار ا ل ع ب د ة ب ا ل ن س ب ة للنساء فقلنا إ ن ا ل م ر أ ة ا ل م ع ت د ة إ م ا أ ن تكون ح ر ة و إ م ا أ ن تكون أ م ا وعلى كلا الحالين تعتري ا ل م ر أ ة أ ح و ا ل ل أ ن ه ا ت ا ر ة تكون ص غ ي ر ة لا تحيض أ و ك ب ي ر ة قد ج ئ س ت من الحيض و ت ا ر ة تكون ممن تحيض و إ ل ا أ ن ه ا أ ص ب ح ت م ت ح ي ر ة ب أ ن ن ف ي ت حيضتها قدرا ووقتا وقد تكون م س ت ح ا ض ة وبناء على ذلك ف إ ن أ ح ك ا م ا ل ع د ة تختلف باختلاف أ ح و ا ل ا ل م ر أ ة في صور م ت ع د د ة سنذكرها إ ن شاء الله بالتفصيل أ م ا ب ا ل ن س ب ة للحره فقلنا إ ن عدتها ث ل ا ث ة ق ر و وقلنا إ ن القران هو الطهر ف إ ذ ا قلقت ا ل م ر أ ة وهي طاهر انقضت عزتها بالطعن في الحيضة الثالثة في وقلنا إ م ا ا ن ط ل ت عزتها تنتهي وهي حائض ا فإن ب ط ع في ل ح ي ض ان ل ل ر ا ب ع و ق القران إن ا ل ا ا ل أو هو الانتقال ه ر ل م ح ت و ش ب على ا و ل ه ر من الطهر الى الحيض وقد بينا الخلافة أثر الخلافي في, هذين القولين في الدرس الماضي بالتفصيل. هذا ي ن ل ل الدرس ق و ي في الماضي ن ب ا ل ت ف ص ي ل ل هذا ا ب ن س ب ة ل ل م ر أ ة إ ذ ا كانت تحيض وكانت حيضتها م ن ض ب ط ة و أ م ا إ ذ ا كانت م س ت ح ا ض ة وهي التي ترى دما يتجاوز أ ك ث ر م د ة الحيض أ ي أ ن الدم عندها يزيد عن خمسه عشر يوما بلياليها وقد يكون منقفعاً إلا أنه يتجاوز منقفعا مدة الحيب أكثر أنه إلا هذه ا ل م س ت ح ا ض ة المستحاضة عندنا لها أ ح ك ا م ل أ ن ه ا اما أ ن ترد إ ل ى عادتها إ ذ ا كانت تعرف مقدارها واما إ م أن ترد ت إلى ل ا ي ز إ م أن ترد قدر عادتها وإما أن إلى ع ان د ت ه ا وإما أ ترد إ ل ى التمييز بين الدماء التي تراها لأن أسودة أحمرة تارس ترى وتارس ترى دمى دمى على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الحي ف ا ل م س ت ح ا ض ة ليست ك ا ل م ت ح ي ر ة ا ل م س ت ح ا ض ة ا م ر أ ة كانت تحيض وبعد ذلك توالى نزول الدم عليها أو ك ا ن ت مميزة و ب ع د ذلك ت و الى نزول الدم عادتها ل ي ه فإن ر إلى ع ا د ت ف إ ن ن ا نحتسب أ ق ر ا ئ ه ا بالشيء الذي ردت إ ل ي ه سواء ردت إ ل ى مقدار ما كانت تحيض به أ و ردت إ ل ى ا ل ت م ي ز ف إ ن ه ا تعتد ل ل أ ق ر ا ء هذا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة مستحاضه ة ولا إشكال في ذ ا و إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة م ت ح ي ر ة وهي التي نسيت ق المقدار حيضتها ونسيت وقتها. نسيت المقدار ونسيت ا ل وقتها ما شيئا وتوارع تعرف ع ي ل ن ز و ل الدم م هذه ت ح ي ر ة و أ ي ض ا عرفنا عند أحكامها ا ل ك ل ا م عليها ى مباحث ا ل ض ذ ه نزول س ت ط ي ع أن نردها مقدار لا إلى مقدار ولا إلى م ن الدم إ ى ما كانت م م ي ز ة و ك ا ن لا تميز وبناء على ذلك ف إ ن ع ه ج ت ه ا تكون ب ا ل أ ش ه ر ف إ ن ه ا تعتد ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر ي ن في الحال ويصير حكمها كحكم ا ل ص غ ي ر ة التي لم تحظ أ و ا ل ك ب ي ر ة التي يئس من الحيض وهناك قول ضعيف عندنا ل أ ن ه ا تنتظر هذه ا ل م ر أ ة ا ل م ت ح ي ر ة التي نسيت قدر حيضتها ونسيت وقت حيضتها قيل ب أ ن ه ا تنتظر إ ل ى سن ا ل ي أ س ف إ ذ ا وصلت إ ل ى سن ا ل ي أ س ولم تنتظم عادتها ولم تتمكن من الاعتداد ب ا ل أ ق ر ا ء عند ذلك تعتد ب ا ل أ ش ه ر إ ل ا أ ن القول ا ل أ ظ ه ر المختبئ أ ن ه ا تعتد في الحال ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر ل أ ن ه ا م ت ح ي ر ة وليس هناك شيء نستطيع أ ن نرد ه اليه سواء كانت أ م ولد أ و كانت مكاتبه فعده الحره ة فعدت ث ل ا ث ة قرون وكان من المفترض أ ن تكون عده ا ل أ م ه ق ر آ ن ونصف الا أ ن القران لا ي ت ج ز أ وبناء على ذلك قالوا ب أ ن ه ا تعتد ب ق ر ا ن ي ن ف إ ذ ا طلقت ا ل أ م ه واثناء ع ج ت ه ا عتقت صارت ح ر ة فاذا ه ي إ م أن أن تكون مطلقة رجعيا وإما أن تكون مطلقة بائنا وإما مطلقة مطلقة صلاقا صلاقا رجعيا إ ف كانت قد طلقت طلاقا رجعيا وشرعت ا ل ع د ة وقلنا إ ن عدتها ق ر آ ن شرعت ا ل ع د ة واثناء العده عتقت ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة تكمل ع د ة ا ل ح ر ة ل أ ن ا ل م ط ل ق ة ا ل ر ج ع ي ة في حكم ا ل ز و ج ة في أ ك ث ر ا ل أ ح ك ا م وبناء على ذلك قالوا كانها عتقت قبل أ ن تطلق ل أ ن ا ل م ط ل ق ة ا ل ر ج ر ي ة في حكم الزوجه وبناء على ذلك يجب عليها أ ن تكمل عده ة الحرة وأما إذا كانت خلاق البائنا طلقت إ ن قد ف الحره في هذه ا ا ل ة تعتد ب ق ي أجنبية ن لأن البائنا كان كان فقالوا أجنبية أ مدامت ك ا امتيائي حتقت بعد العجه و إ ذ ا عتقت بعد انتهاء ا ل ع ج ة ف إ ن ا ل ع ج ة تكون م ق ض ي ة على ا ل س بالنسبة م ا هذا ا ب للتي ل تعتد أ ق ر ا ء فانها تعتد بثلاثه اقراء بناء على ما سنردها إ ل ي ه من عادتها واذا كانت متحيره فانها تعتد بثلاثه اشهر في الحال بمجرد الصلاه ولا تنتظر إ ل ى سن اليد واما اذا كانت امه فانها تعتد على النصف من عده الحره وتكون عدتها بقرانين لان ا ل ق ر ا غير ق ا ب ل ن ل ل ت ن ص ي ف واذا كانت في عدتها وعتقت ف إ ذ ا كانت ا ل ع د ة ر ج ع ي ة ف إ ن ه ا تكمل ع د ة ح ر ة ل أ ن ا ل ر ج ع ي ة ك ا ل ز و ج ة ف ك أ ن ه ا عتقت قبل أ ن تطلق و إ ذ ا كانت في ع د ة طلاق بائن ف إ ن عدتها تنقضي بانقضاء ا ل ق ر آ ن ل أ ن البائن لا ت أ خ ذ أ ح ك ا م ا ل ز و ج ة بل هي ك ا ل أ ج ن ب ي ة وتصير ك أ ن ه ا عتقت بعد أ ن انتهت عدتها هذا ب ا ل ن س ب ة للتي تعتد ب ا ل أ ق ر ا ر واما اذا كانت المطلقه صغيره لم تصل الى سن الحيض لان تزوجت صغيره وطلقت صغيره ونحن قد عرفنا في كتاب المتاح أ ن البنت الصغيره يجوز لوليها ان يزوجها فاذا زوجها وهي صغيره وطلقت وهي صغيره وطبعا ليس معنى انها صغيره انها لا توصى وهي ق ا ب ل ة للوصف وبناء على ذلك ف إ ن ه ا ستعتد ل أ ن ه ا اذا طلقت قبل الوصف فلا ع د ت عليها سواء كانت ص غ ي ر ة ام كانت ك ب ي ر ة كما عرفنا في الدرس الماضي من ان شرط ا ل ع د ة أ ن تكون المراه أ ة قد وصئت ف إ ذ طلقت و ي صغيرة يتبادر غير لا صغيرة موطوئة لا إلى واحد ذهن أنها منكم قد ت ك وصلت ن غ ي كبيرة ر ة موطوئة وتكون وقد تكون و ا ك و ن م و ط و ع ه ف إ ذ ا كانت ص غ ي ر ة وكانت ق ا د ر ة على الوطي ب أ ن كانت تحتمل الوطاه فتوطى ومنها على ذلك إ ذ ا طلقت يجب عليها ا ل ع د ة ولكن عدتها ما تكون ب ا ل أ ق ر ا ل أ ن ه ا لا ت ح ي د فتكون عدتها ب ا ل أ ش ه ر وكذلك ا ل م ر أ ة ا ل ي ا ئ س ة أ ي التي وصلت إ ل ى سن الياس ب أ ن تجاوزت السنه التي يمكن ل ل م ر أ ة أ ن ت ح ي ض فيها وسن الياس على الأشهر بلغت أنها إذا بلغت 62 عاما فإنها تصير يائسة وذلك ه ن ا أقوال س قيل إ ا ب غ بلغت ت عاما عاما إذا أقوال وقيل وقيل ذ أخرى س ن لقوله تعالى وَاللَّا الْمَحِيضِ من نِسَائِكُمْ إن اِرْتَبْتُمْ ثَلَاثَةُ يَيْسْنَ مِنَ مِنْ إِنْ أَشْهُرْ فَعِدَّتُهُنَّ واللائي اليائثة تكون اليائثة عجتها بالأشهر لم يعظن أي أن فاذا ت ت ع د ث ل ث ة أشهر و ك ل ك ل التي لم بالأشهر عليها ثلاثة ص غ ي فيجب ر أشهر ة عجتها فإذا تحق تكون تعتد بعد فإن أن طلقت في ب د ا ي ة الشهر على افتراض ت ص و ر ه ب أ ن علق طلاقها ب ب د ا ي ة الشهر فهذا تنتهي بنهايه الشهر الثالث وأما إذا طلقت في أثناء إذا الشهر فإنها طلقت في يحسب الأيام التي تعتد بها من الشهر الذي بها الشهر طلقت من تعتد فمثلا ي ه ف إ ذ ا طلقت في آ خ ر الشهر واعتدت ب ع ش ر ة أ ي ا م من الشهر فانها تعتد بشهرين قمريين بعد هذا الشهر وتكمل الشهر الذي طلقت فيه بثلاثين يوما ا فالشهران تقبلهما ولا إشكال فيهما وأما الشهر الذي طلقت فيه طلقت ولو كان ن توجد ق ص ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن تكمله ثلاثين يوما فاذا اعتدت منه عشره ايام فانها تعتد عشرين يوما من الشهر الرابع إ ل الا أنها رأت ا د وقد م ينقطع ل د م عن انها ل م ر أ ة س ة وسنتين بل سنوات ويرجع ي بل ل إ انقطع عنها الدم وثلاثة سنة وسنتين وثلاثة سنوات رات ب م ينقطع ن عشر س و ا ر ب م الدم يزيد عن ذ ك لحكى لأن الطهرة لأكثره لا الحي إلا ل أنها أنها عرفنا فخنت كما مباحث يائسة ا رأت في فما هو الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة هل تستمر على ع ج ت ه ا للاشهر أ م ت ر ج ع إ ل ى ع د ة أ ق ر ا ء قال ف إ ن حاضت فيها و ج ب ت ا ل أ ق ر ا ء بالاجماع إ ج م ع ب إ علماء ا ل أ م ة لقدرتها على أ ص ل قبل الفراغ من البدل كالمتيمم الذي يكون في أ ث ن ا ء تيممه ويرى الماء ف إ ن ه يجب عليه أ ن يعجل عن التيمم إ ل ى الوضوء ء بناء وكذلك هذه المرأة شرعت في البدل بناء على أنها لا ل أنها ا ا شرعت ر أن أ تستطيع تعتد في ب ق ف إ ذ ا ر أ ت الدم ف إ ن ه ا صارت ق ا د ر ة على ا ل أ ص ل فلا يجوز لها أ ن ت ع د ل إ ل ى البدل مع قدرتها على فتيان ي ب ا ل أ ص ل هذا إ ذ ا كانت ح ر ة ف إ ن ه ا تعتد ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر و أ م ا ا ل أ م ة فكما ذكرنا قبل قليل في ا ل ت تعتد ي بالأقرى ا ل م ر أ ة التي تعتد ب ا ل أ ش ه ر إ ن كانت ح ر ة تعتد ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر و إ ن كانت أ م ة ف إ ن عدتها على النصف من عدتها ا ل ح ر ة وبناء على ذلك فانها تعتد بشهر ونصف ولا تعتد بشهرين كما ذكرنا في التي تحيط تعتد بقرئين أ ن لأن وذلك القرأة قابل غير وبناء القرء ب ا فإنها ء على تعتد ذلك ونصف بشهر وهناك أ ق و ا ل أ خ ر ى قيل ب أ ن ه ا تعتد بشهرين كالامه التي تحيض وقيل تعتد ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر لعموم قوله تعالى فعدتهن ث ل ا ث ة أ ش ه ر ولم يستثن الله تعالى الامه أ م من عموم ة هذه ل لكن صلى الله آ ي ة ي س ت ث ن ا من عموم هذه الايه آ ي ة ل ك ن ه مستثنة ب آ ا استثنية الأمة ت أخرى معروفة يعني استثنية الأمة من أحكام الحرة في بعض الحالات تكون ا ل م ر أ ة حائضا إ ل ا أ ن ه ا ينقطع حيضها لسبب من ا ل أ س ب ا ب إ م ا للرضاع ما تحيط ص ل غ ه ف ت ر ة الرضاع و إ م ا لمرض من ا ل أ م ر ا ض يصيبها فينقطع دمها ف إ ذ ا كانت تحيط تعتد ب ا ل أ ق ر ا ء إ ل ا أ ن ه ا أ ر ا د ت أن تعتد ب ا ل أ ق ر ا ء فقطع دمها معا لم ترد بعد ذلك ماذا تعمل في هذه ا ل ح ا ل ة هي ممن ي ح ب ن ا و ا ل م ف ت ر ط أ ن ه ا تعتد ب ا ل أ ق ر ا ء إ ل ا أ ن دمها قد انقطع ل ع ل ة من العلل في رضاع أ و مرض أ و ما شابه هذا قال هذه ا ل م ر أ ة ف ع ت ب ر مبتلات فيجب علي ان تنتظر ل أ ن العده ب ا ل أ ق ر ا ء ليست م ض ب و ط ة بتاريخ وليست م ض ب و ط ة بمقدار أ و بعدد معين من ا ل أ ي ا م ا ل م ع ت د ة ب ا ل أ ق ر ا ء قد تعتد ع ش ر سنوات قد تعتد بان كانت فتره طهرها تطول افرض أ ن ه ا كانت تدخل س ن ة وتعيض أ ي ا م ا يجب علي ان تعتد ثلاث ة سنوات لا شك انها ل ابتلاء لكنها ا يجب علي ه ان أ تصبر ل عليه على هذا ت تعتد ل ا وقوعه علي يجب أن و والمسلقات كروه ولا ه لأنفسهن ثلاثة لها حل لم يتربط ي ج عليه الله تعالى لها بدلا قلنا حتى لو أنها كانت لو حتى ت ر د أن أ تعتد ب ا ل ش ر رأت ثم الدمى ف إ ن ه ا يجب عليها أ ن ترجع الى الاعتداد ب ا ل أ ق ر ا ء وكل ما اعتدته من ا ل أ ش ه ر لا يحتسب ل أ ن ه ا ر أ ت الدمى وتبين لنا أ ن ما ظنته من ي أ ت ه ا ليس بصحيح ف إ ذ ا انخفى عدم هذه ا ل م ر أ ة هي ما تدري متى سيرجع هي ا ل آ ن في طهر قد وقد وقد يطول سنتين وقد يطول سنتين يطول وفي تأتي حيوتها الطهر سنوات كل هذا ساعة تنتظر سنة أن تأتي إ ل ا أ ن عظتها لم ت أ ت ي قال وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تخبر هذه ا ل م ر أ ة وتبقى م ت ر ب ج ة ل أ ح د أ م ر ي ن إ م ا أ ن ترجم وتنقضي ع ج د و ى ب ث ل ا ث ة قروء و إ م ا أ ن تصل لسن الياس ف إ ذ ا وصلت لسن الياس عند ذلك نقول لا اعتدي ب ا ل أ ش ه ر فتعتد ب ث ل ا ث ة أ ش ه ر بعد أ ن تصل إ ل ى سن الياس هذا إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة قد انقطع دمها لعله من العلل إ م ا لمرض و إ م ا ل ر ض ا ء و أ م ا إ ذ ا انقطع دمها لا لعله ففيها شيء أ ب د ا كانت ت ح ي ض فانقطع دمها ف ج أ ة لا يوجد هناك مبرر يبرر ق ط ا ع الدم اختلفت أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى بين مذهبيه القديم والجديد ففي مذهبيه القديم أ ن ه ا تتربص فتره ة الحمل و ي س الحمل ولكن ما هي فتره ة الحمل عندنا لأن أقل تحمل زمن يمكن أن, أن ي ف الحمل م ر فترة أ أقل ة هنسبق يعني ل وعندنا وعندنا ولحظة وغالب وأكثر سنوات ساعة أربع زمن غالب الحمل الحمل الحمل الحمل فأقل أكثر أشهر ولحظتان. وغالب الحمل أشهر ستة ففي مذهب ا ل إ م ا م الشافعي القديم يجب على ا ل م ر أ ة إ ذ ا انقطع ج م ه ا لا ل ع ل ة أ ن تتربص م د ة الحمل ولكن ما هي م د ة الحمل فقيل تتربص أ ر ب ع ة سنوات وقيل تتربص ت س ع ة أ ش ه ر وقيل تتربص س ت ة أ ش ه ر بناء على ا ل أ ق ل والغالب و ا ل أ ك ث ر من م د ة الحمل إ ل ا أ ن مذهب ا ل إ م ا م الشافعي الجديد الذي عليه العمل والفتوى أ ن ه ا تتربص حتى تصل إ ل ى سن ا ل ي أ س ك ا ل م ر أ ة التي انقطع دمها في رضاع أ و مرض أ و ما شابه هذا فالمهم أ ن دمها قد انقطع وهي في كل ل ح ظ ة تتوقع أ ن تعود إ ل ي ه ا أ ن يعود إ ل ي ه ا دمها أ م تعود إ ل ى عادتها ا ل ط ب ي ع ي ة وما دامت تتوقع هذا فلا يجوز لنا أ ن نوجد لها عده سوى ا ل ع د ة التي شرعها الله تعالى والمسلقات وتربص قروب وهي اللواتي وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نقول ثلاثة فلا لنا لها الأقرأ الأشهر لأنها اليأس حائر ما نوطيها على ذلك تنتقلين إلى لم تصل إلى من من بأنفسه سن اليأس وهي ما نستطيع أن حذن إنك أن وهي حفظ الطفله ا ل ص غ ي ر ة فتنتظر إ ل ى أ ن تصل إ ل ى سن الياس ي فانها إ ذ وصلت إلى س اليأسي ف إ ن تعتد ب ا ل أ ش ه ر كالتي القطع دمها لعله من مرض أ و رضاع أ و ما شابه ا هذا فلو الفتوى فإن على الجديد على المذهل الجديد وهو الذي عليه الفتوى والعمل من أنها تتربط حتى تصل إلى سن اليأسي فإن لم بالأشهر وصلت إلى سن اليأس وهو جرينا ترجم تتربط بالأشهر من أنها سن سن واعتدت تعتد حتى إ ذ ا انها بعدها بالأشهر رأت الدم. يعني بعد انتظارها ا كل هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة وصلت إ ل ى سن الياس وسرعت ف ا ل أ ش ه ر ف ر أ ت الدم وتبين لها أ ن ه ا لم تصل إ ل ى سن الياس ف إ ن ه ا يجب علي ان ترجع إ ل ى الاعتداد ب ا ل أ ق ر ا ر ك ا ل م ر أ ة التي كانت ص غ ي ر ة واعتدت ب ا ل أ ش ه ر ثم ح ا ض ر ف إ ن ه ا تعتد ب ا ل أ ق ر ا ر حاضت فانها تعتد ب ا ل أ ق ر ا ر ف إ ذ ا شرعت ب ا ل أ ش ه ر ورات الدم أ ث ن ا ء عدتها ف إ ن ه ا يجب عليه ان تنتقل إ ل ى ا ل ع د ة ب ا ل ق ر و ب فتعتد ب ث ل ا ث ة قروء ف إ ذ ا انتهت عدتها شرعت في ا ل ع د ة ب ا ل أ ش ه ر ثم قضت ا ل أ ش ه ر و ل م ت ر د م ت لنا على أنها وصلت إلى ثنية ان وصلت إ ل ى سن ي ة إ ن ر أ ت الدم في أ ث ن ا ء ا ل أ ش ه ر ترجع ا ل ع د ة ب ا ل ق ر و وهذا لا إ ش ك ا ل فيه فاذا انتهت عجتها ب ا ل أ ش ه ر ولم ترى دما إ ل ا أ ن ه ا بعد ان انتهت عجتها ب ا ل أ ش ه ر بعد ثلاثه اشهر وبعد أ ر ب ع ه أ ش ه ر راى الدما حيث رجع إ ل ي ه ا الحيض فماذا تعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال هذا يختلف باختلاف وضعها ا ل آ ن هل هي م ت ز و ج ة بعد ان انتهت عجتها هل تزوجت أ م لم تتزوج فاذا كانت قد نكحت تزوجت انتهت عجتها ب ا ل أ ش ه ر ما من فتزوجت د ت عدتها في الأشهر ثلاث من و بعد أ ن تزوجت ر أ ت الدم قال فلا شيء عليها في رؤيتها لهذا الدم و صار النكاح صحيحا نحكم بصحه النكاح ه ا ل تعلق حق الزوج بها و للشروع في المقصود المقصود من العد من انتهاء ا ل ع د ة أ ن يباح ل ل م ر أ ة الزواج و هي شرعت المقصود و لذلك ما ن ب ط ل ه في اي سبب كالمتيمم الذي يفقد الماء ويتيمم يتيمم من أ ج ل ا ل ص ل ا ة ف ا ل ص ل ا ة هي المقصود ف إ ذ ا شرع في المقصود وهو وهي ا ل ص ل ا ة و أ ث ن ا ء الصلاه راى الماء ف إ ن ه يتم صلاته على تفصيل ذكرناه أ ي ض ا في مباحث التيمم ولكن ا ل ح ط م إ ج م ا ل ا هو هذا من أ ن ه يتم صلاته ل أ ن ه شرع في المقصود و ا ل أ ه م من الشروع في المقصود وتعلق حق الزوج الثاني ل أ ن ه لما تزوجها تزوجها بعد ا ل ي أ س ب غ ل ب ة الظن وبعد الانتهاء من ا ل ع د ة وبناء على ذلك فحق الزوج مقدم ونحكم ب ص ح ة النكاح ولا يلزم هذه المراه أ ة شيء ه ذ إذا كانت ا تدت في ل أ ش وانتهت ا ل أ ش ه ر تزوجت ا ء من الأشهر الدمى أثناء الزواج بعد من الأشهر وأما أثناء الانتهاء الأشهر وراءت الزواج الأشهر تتزوج بعد إذا انتهت ا ل أ ش ه ر ولم تتزوج وبعد ذلك ر أ ت الدم وصلت إ ل ى سن الياس ثم اعتدت ا ل أ ش ه ر و ب ع د ذلك ا ل أ ش ه ر ظنت أ ن ه ا انتهت الجسوه ووضع ا ل ق ط ا و يطرقون بابها إ ل ا أ ن ه ا بعد ذلك ر أ ت الدم م ر ة ثانيه ة لم تتزوج بعد قال بالأقرام لنا عليه يجب تبين تعتد أن لأنه أ ن ظنها ب أ ن ه ا ي ا ئ س ة ظن خاطئ وهي تتربص بالدم وقد جاء الدم فيجب عليها أ ن تعتد ب ا لتقرا ولم يتعلق بها حق زوجا آخر ما يتعلق بها حق من ا بها يتعلق حقا م الحقوق ولم ت س ر ع في المقصود وبناء على ذلك ف إ ن يجب عليها أ ن ترجع إ ل ى ا ل أ ص ل الذي اعتدت عنه بالبدل بظن خاطئ والظن البين خطاه لا عبره به أ ظ ن ت أ ن ه ا قد يئست وتبين ل ل ا ن قطعا أ ن ه ا لم تياس وما دامت تيئست بياس ئ ة فيجب علي ان تعتد بالاقرار ت نعم كالإنسان م هذا التلاء الذي يصاب ض بمرض المزمن كالمرأة التي تصاب يؤدي إلى فس نكاحها يؤدي إلى نفور الأزواج منها هذا التلاء من الله تعالى الإنسان إلى إلى على عليه من نفور أن يقدر يؤدي يؤدي يجب فس وطبعا هذا نادر الوقوع إ ل ا أ ن ه قد يقع من المحتمل ب أ ن يقع و ا ل ع د ة ليس كما نتصور كما ذكرت لكم قبل قليل ب أ ن ه ا منضبطه ب أ ي ا م هي ث ل ا ث ة قروء لكن ما هو مقدارها ما ندري ا ل ع د ة ب ا ل أ ش ه ر منضبطه ل م تزيد عن التسعين يوما لحال من الاحوال ل أ ن ا ل ش ه ر ا ل ع ر ب ي ة لا يزيد عن ثلاثين يوما ولكن ا ل ع د ة بالقروء لا يوجد في الدنيا ما تستطيع أ ن تضمن هذا قد تعتد باقل ث ل ث ة أشهر د تعتدوا ب أ ق من شهرين ب أ ن ترى خ م س ة عشر يوما ً طهرا ً تطلق في, في, في أ و ل الطهر مر معنا من م ق د ا ر ا ل ع د ة يعني بايام أ ي م ق ل ل ة ج د ً يعني بثلاثين ي و وثلاثة وثلاثين يوم الظلم ا تنتهي أن من تصفح أ قليله ر ا ا ث ث ل ا ة ع تعتد ن نحظة من ي بآخر ا ر ب ع د ي ي ن ا سبعة أيام يوم وليلة حيض ثم خمسه عشر يوما ً الطهر الثاني ثم يوم و ل ي ل ة حيث ثم خمسه عشر يوما ً الطهر الثالث ع ل ى خلاف الأصل تصل المراه الى تصل المرأة إلى سن الياس هذه المراه انقطع دمها منذ زمن بعيد هي لو كانت تحيض ثم ق ط ع دمها صار عمرها خمسه وخمسين عاما ثم ق ط ع دمها نقول وصلت إ ل ى سن ا ل ي ا لكن هذه ق ط ع دمها بصباح انقضى عدمها وهي ابنه عشرين س ن ة متى نقول انها يئست ما عندنا ضابط نعرف انها يئست يا رتحي د ن ي ا ي ا كيف نعرف انها يئست قال نقيسها على اقرانها من النساء نقيسها باشباهها وامثالها من النساء لكن بمن نقيسها هل نقيسها بنساء عشيرتها كما ع م ل ن ا في مباحث النجاح قلنا ان م ه ر المثل ما هو مهر المثل قلنا مهر النسر ب ا ل ن س ب ة ل أ ق ر ب ا ء ا ل م ر أ ة هل نقيس ا ل م ر أ ة ل أ ق ر ب ا ئ ه ا كما فعلنا في مباحث النكاح أ م أ ن ن ا نقيسها بنساء العالم اختلف الترجيح بين ا ل إ م ا م النووي والامام إ م ل ل ر ا ا ف ع ي ذهب إ الرافعي م ا رحمه الله تعالى إلى أن المرأة يعرف عشيرتها الله أنها بقياسها تعالى بنساء إلى يئت أن وقال الرافعي عن الاعتداد بنساء العالم قال هذا قول مرجوح إ ل ا أ ن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى رجح القول الذي جعله ا ل إ م ا م الرافعي مرجوحا وهو الاعتداد بكل النساء في العالم قال قلت لا القول أ ظ ه ر والله أ ع ل م فهذا من المسائل التي خالف الرافعية بها المتائل التي الإمام النووي الإمام من في فمن ي ا ل ح ر ف م كان منكم يجمع هذه المسائل فليضم هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ى تلك المسائل ولم إ ن م ا ا ق ا ل إ ا ا م ل ن و يقل رحمه ولم الله هذا ي ب أ ن ا ل م ر أ ة ترد إ ل ى عاده عشيرتها قال بالنسبه م ع ع م المرأة ترد إلى ترد ش للنهر أ يختلف أسرتين من بلدة المرأة من ا م ر أ ة إ ل ى ا م ر أ ة ا ل م ر أ ة ا م ر أ ة في كل بلاد العالم منذ عهد آ د م عليه السلام إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ا ل م ر أ ة هي ا ل م ر أ ة قالوا ب ن ا ن على ذلك ف إ ن ن ا ننظر إ ل ى نساء العالم ما هي أ ق ص ى سن يمكن أ ن تصل إ ل ي ه ا ا ل م ر أ ة وهي تحيض ف إ ذ ا بلغنا ل أ ن ا ل م ر أ ة تحيض إ ل ى سن الستين نقول إ ن هذه ا ل م ر أ ة تصل الى سن ي أ ت ي عندما يصير عمرها ستين عاما ف إ ذ ا بلغنا بعد عشر سنوات مثلا ر أ ي ن ا ا م ر أ ة حاضره في سن السبعين ع م د ذلك نقول يجب على المراه أ ة إ ذ حدث ل ان مثل هذا أ تصل الى سن السبعين فالاستقراء الاستقراء نبنيه ننظر النتاء نستطيع على أحوال نحن أن ما مضى واستقراؤنا في ا ل أ غ ل ب يكون ناقصا م ا يكون استقراء ا كاملا ما يستطيع ا ل إ ن س ا ن ان يعرف كل ا م ر أ ت ي ن في العالم وبناء ذلك فيكون الاستقراء ناقصا ا فإذا استقرأنا استقراءاً ناقصاً أو كاملاً بالنسبة للماضي الآن فإذا تجدد معنا شيء جديد جد معنا شيء جديد ورأينا حاضت الشن التي قضينا بأن المرأة لا تحيظ فيها فإننا المرأة التي انقصى تجدد تحيظ مرأة أو بأن بأن نحكم نحكم شيء شيء م بعد جديد جديد جدد د ع ه ل ع ل ة من العلل او لا لعله كما ذكرنا تصل الى سن الياس اذا وصلت الى هذه السن التي ر أ ي ن ا ا ل م ر أ ة تحيد ت فيها ولو بلغ هذا تسعين عاما ع التتعين, إلى التتعين. التتعين عاما الاعمل عن ن انه النساء وان كان ى الى هذا ذ ما اغلب موجد في يختلف تتحيض لكن نحن ما ن أ خ ذ ا ل آ ن ب ا ل أ ع م ا ل أ غ ل ب و إ ن م ا ن أ خ ذ ب ا ل إ م ك ا ن ما دام يمكنها ان تحيط إ ذ ا ما نستطيع أ ن نحكم على هذه ا ل م ر أ ة ل أ ن ه ا وصلت إ ل ى سن ي ة هذا الكلام الذي ذكرناه كله ب ا ل ن س ب ة للمراه أ ة ل ل التي ليست حاملة وكل ح ا ئ ة ذ ه ا ل ت ف ا الأمث ا ي بين ل ل و ح ر ة و ا ل م ت ة ب ا ل أ ق ر التي ء و ا أ للمرأة ش ه ر إنما بالنسبة ا هو ل ليست عندها ا حمل ل ي ليست ح ا م ل ة واما إ ذ ا كانت ا ل م ر أ ة ح ا م ل ة ف إ ن الحكم فيها يختلف ف إ ن ع د ة الحامل تنتهي لوضع ا ل ح م س سواء حرة أم اكانت ح ر ة أ م كانت امد وسواء أ ك ا ن ت م ع ت د ة ع د ة طلاق أ و كانت م ع ت د ة عده و خ ا ز وسواء ك ا ن الطلاق رجعيا أ م كان الطلاق بائنا ففي هذه الصور كلها تنتهي ع د ة ا ل م ر أ ة ل و ض ع الحمل كقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلوهن أن يضعن حملهن يضعن فهذا مخصص لقول الله تعالى و المطلقات ي ت ر ب صيغا ن بأنفسهن المطلقات صياغ العموم معنى ذلك أ ن كل م ط ل ق ة يجب علي ان تعتد ب ث ل ا ث ة قلوا إ ل ا أ ن هذه ا ل آ ي ة خ ص ص ا ت مرتين ا ل م ر ة ا ل أ و ل ى خصصت ا ب ا ل ص غ ي ر ة و ا ل ي ا ئ س ة و ا ل م ر ة ا ل ث ا ن ي ة خصصت ا ب ا ل م ر أ ة الحامل و أ و ل ا د ا ل أ ح م ا ل أ ج ل ه ن أ ن يضعن حبلهن لكن هل دائما تنقضي عدتها بوضع الحمل قال لا تنقضي عدتها بوضع الحمل بشرط أ ن يمكن نسبه الولد إ ل ى الرجل و أ م ا إ ذ ا كان من المستحيل ن س ب ة الولد إ ل ى الرجل, الرجل فانها تعتده بوضع الحمل بل يجب ع ل ي ه أ ن تعتد ل ل أ ق ر ا ء ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى ع د ة الحامل بوضعه بشرط نسبته إ ل ى ذي ا ل ع د ة ولو احتمالا ولو كان يلحق هذا الرجل بالاحتمال ف إ ن ه ا تنقضي عدتها في و ض ع الحمل متى لا يلحق الولد الرجل عرفنا هذا في م ب ا ح ث س ا ع ا م ب أ ن ولدته بدون س ت ة أ ش ه ر من الوطن فنقطع ب أ ن هذا الولد ليس من هذا الرجل وبناء ذلك ما تنتهي عده هذه ا ل م ر أ ة أ و ب أ ن كان ا ل م ط ل ق صغيرا وطئ ا ل م ر أ ة ولكنه ما كان بالغا و ح م ل ت أ ت س ب ولد ولو أ ت ت به في ز م ن المعروف في ت س ع ة أ ش ه ر ما نستطيع أ ن أ ق و ل إ ن هذا الولد يلحق الرجل فهذه ا ل م ر أ ه متى ق ض ي عدتها بوضع الحمل أ و كان الرجل مجبوبا أ و كان ذا ع ا ه ة وافا نقطع معها ب أ ن ه لا يمكن أ ن ي أ ت ي منه الولد واليوم هناك وسائل ك ث ي ر ة يستطيع ا ل إ ن س ا ن بواسطه ان يجعل نفسه عقيما في الماضي كانوا يصورون هذه ا ل ص و ر ة بالجد ا ل ع ل م ي ن لا ل أ ن العلنه قد تزول ولذلك ما نستطيع أ ن نقول أ ن الولد ليس منه قد تزول العلنه ولكن ا ل آ ن هناك وسائل ك ث ي ر ة م ت ع د د ة يستطيع ا ل إ ن س ا ن بواسطه ان يجعل مثله عقيما ما ينجب وبناء على ذلك قد نقطع ما أ ق و ل قطعا نقطع قد نقطع ب أ ن الولد ليس بهذا الرجل ف إ ذ ا ما قطعنا بهذا لا نحكم بانقضاء ا ل ع ج ة بوضع ا ل ح ب ل الشرط ا ل أ و ل للاعتداد بوضع الحمل إ ان يمكن إ ل ح ا ق الولد بالمطلق بالأب والثاني يشترط انفصال كل الولد فلو نزل ر أ س الولد أ و نزلت يده أ و نزلت رجله أ و نزل معظمه ما تنقضي العده ة ي يستطيع أن يراجعها فراش للرجل أن ويستطيع أ ن يطلقها ث ا ن ي ة الحق والطلاق وترث منه منها وتنبني عليها احكام ك ث ي ر ة جدا وبناء على ذلك ما نحكم بانقضاء ا ل ع د ة إ ل ا بنزول كل الولد ف إ ذ ا نزل كل الولد حكمنا بانقضاء ا ل ع د ة حتى لو كانت ا ل م ر أ ة حاملا ب ت و أ ن ي ن ما تنقضي عدتها بنزول الولد ا ل أ و ل و إ ن م ا تنقضي عدتها بنزول الولد الثاني قال ونعتبر الحملة سواءين إ ذ ا نزل الولد الثاني قبل مضي س ت ة أ ش ه ر من نزول الولد ا ل أ و ل ل أ ن ن الا نقطع بأن هذا ا ح م م ل إ ن ك ان من ا ل و الأول إلا ا ل أن م ر أ ة ليس دائما تلد ولدا كاملا, بعض الحالات تلد ولداً كاملاً ولكنها ولدا ولدا الحالات كاملا علقة لخمسة أشهر ما في بعض تضع تضع تضع مضغة تجد قد قد قد قد تضع ولدا ً ل س ت ة أ ش ه ر ف إ ذ ا وضعت ولدا ً متخلقا ً واضح الخلق فهذا لا خلاف فيه في ان عدتها تنقضي بوضعها للحمل سواء كان حيا ً أ م كان ميتا ً ما يهمنا موته أ و حياته واما إ ذ ا وضعت علقه ا و ه ي قطعه من الدم ا ل م ت ج م ع ة في رحم المراه أ أ ة هو ي ض ً ل ق ولكن في بدايتها ف ا ل ما تنقضي عدتها بالعلقه لانها لا تسمى حملا وانما هي دم مجتمع في رحم المراه وأما إذا وضعت مضغة قال فالمضغة ثارثاً يكون التخلق الآدمي ا ظاهراً بحيث لو نظر إليها كل نظر الناس يرون تخلقه يرون ف إ ن ن ا نقول ب أ ن عدتها قد انتهت و أ م ا إ ذ ا كانت العلامات خ ف ي ة بحيث لا يعرفها كل الناس و إ ن م ا يعرفها القوابل يعرفها ا ل أ ط ب ا ء يعرفها الممرضات التي يباركنا عمليات الولاد التوليد إ ذ ا قال القوابل ب أ ن هذه ا ل م ض غ ة فيها تخليق ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة ق ض ي عدتها إ ذ ا قال القوابل ب أ ن هذه ا ل م ض غ ة أ ص ل ل آ د م ي نحن النسبة للعلقة ما نستطيع أ ن نقول إ ن عدتها قد تاكل اننا لا ندري ل أ ن الحائض ة ت ا ر ة ينزل الدم منها مائعا و ت ا ر ة ينزل منها متجمدا متقطعا فلا ندري هل هذه ا ل ع ل ق ة التي نزلت ق ط ع ة دم م ت ج م د ة في رحمها أم أ ن ه ام ولا ا ن د ر ي أ م ا بالنسبة ا للمضغة ل ولد ض ع ي خ ت ف لأنه يصل قطعة من اللحم. نعم. ف إ ذ ا قال القوابل فيها ص و ر ة آ د م ي ة خ ف ي ة يعرفها الكبراء دون ب ق ي ة الناس ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة نقضي بانقضاء عده يوم ل هذا لقرائنا بل أخرى نستطيع أن أخرى بواسطة المضغة نجزم لآدمية فإذا جزمنا يعني سواء قالوا انها فيها ص و ر ة آ د م او انها اصل ل آ د م في كلا الحالين تنقضي عدتها على、المسجد. أعلى المستعبي عرفت معنا المذهب قول المشهول المذهب النص طلح القول الراجح من الأطوال أو الصرق من وهو أو وقد في هذه ا ل م س أ ل ة يسميها الفقهاء ا ل ش ا ف ع ي ة عندنا ب م س أ ل ة النصوص وذلك ل أ ن أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى قد اختلفت فيها في ث ل ا ث ة مواطن الموطن الاول ل ن قال إن هنا ذ ه المضغة أصل ل م آ د ي ق ل الإمام الشافعي تنقضي لها العدة ولكنه تنقضي الغرة وصل إلى مباحث الغرة في الجنايات قال لا تجب فيها غ ر ة فيما لو ضرب رجل ا م ر أ ة على ظهرها فاسقطت فتجب عليه ا ل غ ر ة لكن قال إ ذ ا كانت م ض غ ة غير م ت خ ل ق ة ولكن القوابل شهدوا ل أ ن ه ا أ ص ل لادمي قال ا ل إ م ا م الشافعي لا تجب فيها ا ل غره ة وفي مباحث الاستيلاد متى يحكم مباحث متى م على أ ل أ ن ه ا صارت أ م ولد يحكم عليها إ ذ ا ولدت ف إ ذ ا أ ن ز ل ت هذه ا ل م ض غ ة التي قال القوابل إ ن ه ا أ ص ل ل آ د ب ي هل تصير أ م ولد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى لا تصير أ م ولد فاختلف قول ا ل إ م ا م الشافعي في الصور الثلاث في ا ل ع د ة قال تنقضي ا ل ع د ة اعتبرها حملا ووضعا و ب ا ل ن س ب ة ل ل غ ر ة لم يعتبرها حملا أ و ولدا و ب ا ل ن س ب ة ل أ م الولد لم ت ص ر ا ل أ م د أ م ولد فبعض ا ل ش ا ف ع ي ة بعض أصحابنا قالوا في ا ل م س أ ل ة قولان للامام الشافعي ولا يخفى علينا التخريج الذي ذكرنا ه ذكرنا له نظائره أ ي ض ا عند الكلام على استقبال الاجتهاد في ا ل ق ب ل ة والاجتهاد في ا ل أ و ا ن ي على ما مفصلا ما بينناه هناك وقال بعض أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين ل القولان ا على ما قالهما الشافعي ف ب ا ل ن س ب ة ل لل... ل ع د ة تنتهي عدتها ل أ ن ا ل ع د ة تتعلق ب ب ر ا ء ة الرحم وما دامت قد وضعت وقال القوابل ان هذه ا ل م ض غ ة أ ص ل لادمي ن وصارت الرحم بريئه اصطدت العده ة بالنسبة للغرة وأما فالأصل ضراءة ا ولا نستطيع أ ن نشغل ذ م ة ا ل إ ن س ا ن ونجعله كالجاني بمجرد الاحتمال ولا شيء متيقن في هذه المساله أ ل ة و ب ن والناس س أم الأما ما أم الولد قال إلا إذا وجد الولد ولد وجد يسمون تصير في العرف ذ هذا ا ولدا هذا ما يسمى ولدا فالأمة ما إلا بناء على وجود الولد مستولدة وجود على يسمى تصير ففي يسمى هذه هذا الحالة ما ولذلك ا وبناء على م اختلف تصير مستولدة الأمة ا ولذلك قول ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى بين ا ل ع د ة والاستيلاد والغره ا قال القوارب ولو شكر أ ن ا ما قال الحالة ما عدة المرأة لوضعها جزما ولو أن المرأة شرعت في العدة أصد أن آدم عدة يحتمل ويحتمل غلب على قول ولو شرعت ظنهن هذه شيء شك في تقضي في لما نتكلم عن ل ع د ة الحامل لو شرعت ا ل م ر أ ة في ع د ة اشهر او شرعت في عده ة عدة, عدة اقراء عدة ا لكن شرعت العدة على انها تعتد لكن اثناء ا ل ع د ة ظهر حمل للزوج ظ ن ت انها حائل ثم تبين انها حامل قال ب ن ا ء على ذلك يجب عليها ان تعتد بوضع الحمل كما لو أ ن ه ا كانت م ع ت د ة باشهر ل أ ثم ر أ ت الدم في ص غ ر ه ا أ و ف ي ر س ه ا ف إ ن ه ا تعتد بالقرب وهنا على العكس ت ع ت د ت بالاقرار او ب ا ل أ ش ه ر لكنها اثناء هذا تبين لها أ ن ه ا حامل من زوجها وبناء على هذا يجب علي ه ان أ تعتد بوضع الحمل هذا علبت ن اذا بأنها حامل وأما إ ارتابت عجبت يقينا ب أ ن ه ا حامل وإنما ارتابت ريبة شكت فهذه ما يجوز لها أ ن ت ن ت ح ى حتى تزول ريبتها هي ما علمت أ ن ه ا حامل لكن ارتابت ر أ ت ح ر ك ة في بطنها أ و ر أ ت ثقلا ر أ ت أ م ا ر ة من ا ل أ م ا ر ا ت التي تراها ا ل م ر أ ة الحامل ف إ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة لا يجوز لها أ ن ت ن ت ح ى رجلا آ خ ر إلا إذاً زالت ريبتها اما بان تجد يتبين بها بأنها حامل وتلد او بمرور زمن تزعم النساء أ ن ه ا لا تجد فيه ل أ ن ه ا في هذه ا ل ح ا ل ة تصير م ت ي ق ن ة ل أ ن ه ا ليست في حامل هذا إ ذ ا ارتابت أ و ر أ ت ا ل ح م ل أ ث ن ا ء العده فاذا انقضت عدتها نظير المرأة التي اعتدت في وانقضت عدتها. انقضت عدتها من او الاشهر ثم ارتابت بعدها او انها بعد ا ق ض ا ء عدتها وبعد زواجها من رجل اخر ارتابت انها يوجد في بطنها حمل قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما يضرها هذه ا ل ر ي ب ة ويستمر نكاح الرجل الثاني الذي تزوجته لكن يقع الاشكال فيما لو انها س ي ق ن ت الحمل في بطنها بعد نكاح رجل اخر ارتدت ب ا ل أ ش ه ر أ و ب ا ل أ ق ر ا ر ثم تزوجت وبعد الزواج ترتابت ت ر ت ا ب ت ما في م ش ك ل ة نقول اصل استمرار النكاح لكنها تيقنت أ ن ه ا حامل وولدت و ل د بدون س ت ة أ ش ه ر ي ن من ن ك ا ح الثاني ماذا نعمل في هذه ا ل ح ا ل ة قال في هذه ا ل ح ا ل ة تترتب ع د ة أ م و ر أ و ل ا يحكم ببطلان النكاح الثاني ل أ ن ا ل م ر أ ة حينما نكحها الرجل الثاني كانت في ا ل ع ز ة وليس ب آ ث م وهي ليست ب آ ث م ة ل أ ن ه م ا بنيا على الظاهر الذي تعبدهما الله تعالى لي. به فهي ليست ب ع ا ص ي ة ولكن يتبين لنا بطلان ه ذ النكاح ا فنحكم ب ط ل ا ن النكاح والشيء الثاني أ ن ن ا نحكم ب أ ن هذا الولد للرجل اذا ل ل أ و إ أ م ك ن كون هذا الولد من الرجل ا ل أ و ل حسب صور ا ل ت م ث ا ن التي تكلمنا عنها قبل قليل و ب ق ي ة الصور ت ك ل م عنها إ ن شاء الله في الجزء القادم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم